أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وألا ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يُجَزَّاهُ الْجَزَاءَ الْأَهْوَفَ وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنَعْتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُنَامَ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ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 عَزِفَتِ الْعَازِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِتُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا